بسم الله عندك ما حكم المضارع نعم أحسن مرفوع الآخر أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم فيدخل عليه ناصب فينصبه أو جازم فيجزمه فما هي الناصب كم عددها نعم الناصب عشرة وهي أنولا وإذا وكي ولا مكي ولا من جحود وحتى الجاء بالفاء والواو وأو وحسنته إلى كم قسم تنقسم الناصب إلى قسمين قسم ينصب بنفسه وقسم ينصب عن مضمراه أحسنت. فما هو القسم الذي ينصب نفسه أربع أحسنت نعم أحسنت أن ولن وإذن وكيف فلذلك قدمها رحمه الله تعالى على غيرها بدأ بها لأنها تنصب نفسها قال ما إعراب الكلمات التالية رضوا وسعوا Wsaat mabni ala dhamu qadar ala hurf almahdouf. Bela sbbi rado, wsaou. Wsaat mabni ala sakkun ala niy almahdouf antqal sajinein. Wistashkin alqaaide fil f'il almadd. Alham mabni ala dhamu, qamu, jasu, qadu, dharu. Fat kif bi rado, rado, فهذه مبنية على ضم وقدر عن الحرف المحذوف أصله رضيو رضي فحذفت الضم للإستقال ثقيل على الياء الضم رضيو الياء عليها ضمة وهي ثقيل عليها فالعرب يعني تشتنب الثقل فحذف الضمة فلما حذف الضمة سكنت الياء فالتقت مع الواو الواو ساكنة ولا يصلح التقال ساكنين إلا مواضع ضمعينة فحذف الياء فصار الكلام كما ترى رضوا بعد ذلك هو إلا أصله رضيو بياء لكن حدف الضم للإستقال وحدف الياء لالتقاء الساكنين مع الواو ياء ساكنة بعد حدف الضم التي عليها والواو ساكن وكذلك سعوا سعيو الأصل سعيو ضم موجود لكن حذفت الضم وحذفت الياء فصار سعو فيكون مبني على ضم على الحرف المحذوف هكذا تعربه مبني سعوا مبني على الضم على الحرف المحذوف وهو الياء وأصله سعيو وكذلك رضوا رضيو أصله فلا يخرج عن الأصل المتقدم أنه مبني على الضم إذا اتصلت به وهو الجماعة وكذلك سعد أيضا مبني على الضم على السكون لمبني على الفتح نتاء تاني ثالث أتى بها مات ما أتى الفاعل الفاعل سيذكر معه سعيته هذه تاء تاني سعت فهو مبني على الفتح المغدر على الألف المحدودة أصله ساعة الفعل أصله ساعة ثم حذفت الألف لأنه اتصل به تاء تاني فقال سعت حذف الألف لتقع الساكنين فهو مبني على الفتح هذا لازل على حكمه مبنى على الفتح على اليا على الألف المحدوهة لالتقاء الساكنين وأصل الفعل قبل التاء سعى فلما تصلت به التأنيث قال سعت حذف الألف لأجل التقاء الساكنين طيب الناصب الأول الذي بدأ بهما هو أن أحسنته ولماذا بدأ بها لأنها أم الباب فلذلك تنصب ظاهرة ومضمرة كما سيت معكم في اضمارها فماذا يقال فيها أن هذه فضل يا أخي هذا الأخ ماذا يقال فيها إذا قيل لك أعرب أن تفعل كذا وكذا يعجبني أن تفعل كذا وكذا فماذا تقول في أن حرف نصب أحسنت ومصدر واستقبال فلماذا قينا لها حرف نصب لأنها تنصب الفعل الذي بعدها واستقبال لأنها تخلص المضارع للزمن المستقبل أحسن ولن ماذا يقال فيها فضل حرف نصب ونفي واستقبال نعم لماذا قينا فيها نفي لأن تنفي الحدث الذي بعدها تنفي الفعل الذي بعدها لم أو تقول لن أقوم ما. فينفت القيام لن أجلس لن آكل فينفت الفعل الذي بعدها إن حدث الذي بعدها طيب وإذن فضل نعم حرف نصب واستقبال وجواب وجزاء لماذا قل فيها جواب لأن الكلام الذي بعدها يجاب به كلام سابق لأنك أجبت بكلامك الذي بعدها على كلام متقدم قال لك أخوك سأسافر لدماج مثلا فتقول له إذن تستفيد إذن تستفيد فقولك إذن تستفيد أجبت به كلام متقدم وهو قول أخيك سأسافر إلى دماج فهي جواب كما ترى إذا تستفيد فكلامك جواب لكلام المتقدم وجزاء كلامك الذي بعدها جزاء المتقدم للسفر لطلب العلم للسفر لطلب العلم الاستفادة هذه ناتجة عن السفر لطلب العلم في مثل هذه الأمكنة أحسنتم فهو جزاء ما بعدها وكذلك جواب وما هي شروط العمل بها؟ إذن لا تعمل إلا بثلاثة شروط نعم الشرط الأولى أن تكون مصدرة أي لا تسبق بشيء هذا معنى مصدرة لا يسبقها شيء الشرط الثاني أن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل لا يفصل بينها وبين الفعل مضارع فاصل أحسن إلا القسم ولا النافية إلا القسم ولا النافية فحسب وأما غير هذين الفاصلين فلا لا تعمل معهما بل تلقى إذا وجد النداء أو وجد الدعاء أو وجد القسم لا ما هو القسم القسم يغتفر أو وجد الجار ومجرور والضرف فهذه فواصل لا تغتفر وإنما الذي يغتفر هو القسم إذن والله تستفيد إذن والله تستفيد إذن لا يخيب سعيك إذن, و... إذن لا يخيب سعيك هذان فاصلان مغتفران القسم وكذلك أيضا لا النافية وأما غيرهما فلا يغتفر إذن يا عبد الله تستفيد بالرفع إذن عافاك الله تستفيد أو إذن غفر الله لك تستفيد بالرفع لأن هذه فاصل غير مغتفرة وكذلك أيضا ما عداها فلا يغتفر من الفواصل إلا القسم وحرف النفي وهو لا فقط وأما غيرهما فلا يغتفر الشرط الثالث أن يكون الفعل الذي بعدها دال على الاستقبال فإن كان للحال فلا, فلا تعمل معه فلابد أن يكون فعل مستقبلا حملا على أخواتها لأن أخواتها وهي أن وكذلك لن وكي لا تدخل إلا على المستقبل فتعمل فيه فكذلك إذن أيضا حملت عليها على هذه الأخوات التي هي أنولا وكي هذه لا تدخل على المستقبل فتعمل فيه فحملت إذن عليها فلا تعمل إلا في الفعل الذي يدل على المستقبل فقط نعم. قال السماعة الأخيرة غير شغالة امم hmm? انقسم okay. الامر الناخير اين الفعل واين اوكي سننتقل اذا والله الى يصح العمل يبقى على ما هو عليه وان اجتمع سواء انفردا او اجتمع اذا والله لا يخيب سعيك اذا والله لا يخيب سعيك ولو فصلت بهما معا يبقى العمل على ما هو عليه. لا لا لا لا ما في فاصل إلا هذين فقط لا يفصل إلا بهما مع العمل يعني وأما إذا فصلت بغيرهما فيلغى العمل هذا هو الصواب قال هل النداء يعتبر فاصلا لا ما هو فاصل النداء النداء لا يفصل به فلا فلما فتح به وهو قول جماعة من أهل العلم أن الندى يغتفر والصحيح أنه لا يغتفر إلا ما ذكر بسم الله ناقل درس قال رحمه الله فالناصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي تقدم الكلام على الثلاثة الأول وهي أن أقولن بأنها أم الباب فلذلك تنصب ظاهرة ومضمرة ثم ثن بعد ذلك وقدم أن على غيرها من الأخوات لما تقدم لأنها أم الباب وبعدها ذكر ثن بها لن ويقال في حرف نفي ونصب أسلق بال وإذن إن حطت فاشترط فيها ثلاث شروط حطت عن أخواتها في الرتبة فاشترط فيها ثلاث شروط وبقي معنى كي من النواصب التي تنصب بنفسها وكي يقال فيها حرف مصدر ونصب واستقبال أيضا يقال فيها حرف مصدر ونصب واستقبال ويشترط في النصب بها أن تسبق باللام هذا هو الشرط يشترط في النصب بها دخول اللام عليها أي أنها تسبق باللام فلابد من هذا في عمل كيء أن تكون مسبوقة باللام الجارة، فإن لم تسبق باللام ما تعمل، وإنما العمل يكون بأن مضمرة. إذا لم تسبق باللام هذه لا لفظا ولا تقديرا، فإن العمل يكون بأن مضمرة. فهذا شرط مهم جدا في عملي كي الناصبه، وهو أن تكون مسبوقة باللام الجارة لفظا أو تقديرا. سواء لفضت بها أو قدرتها مثال ذلك لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج فهناك تعمل لأنها كما ترى سبقك في إيش باللام تكون اللام حرف جر وكي حرف مصدر ونصب واستغمال هكذا تعرفها اللام السابقة تقول فيها حرف جر وكي التي بعدها التالية تغون فيها حرف مصدر ونصب واستقبال كما تصنع ذلك مع أن فهي نظير لأن فيما ذكر حرف مصدر ونصب واستقبال ويكون ولا نافية لكي لا يكون لا نافية ويكون فعل مضارع منصب بكي وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره هذا واضح لكي لا تأسوا أيضا اللام حرف جر وكي حرف مصدر ونصب واستقبال تأسو لا نافية لكي لا لا نافية وتأسو في مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه حد النون الواو فاعل هذا واضح طيب سأزورك لكي لا لكي لا تغضب عندك أنت نعم طيب سأزورك في مضارع السين للتنفيذ سازورك فعل مضارع والكاف مفعول به والفاعل مستتر تقديره انا سازورك انا لان مبدو بالهمزة والفعل اذا كان مبدو بالهمزة المضارع ففاعله ضمير مستتر تقديره انا هذه قاعده فيه واذا كان مبدو بالنون ففاعله ضمير مستتر تقديره نحن طيب احسنت لكي لا تغضب لا نافية اللام لكي لا تغضب اللام هذه ايش تقدم معنى آنفا ما ما هذه اللام لكي لا قلنا لا تنصب كي بهذا الشرط أن تكون مسبوقة باللام هذه اللام تسمى ايش حرف جر حرف جر وتعليل ايضا وكي حرف مصدر ونصب واستقبال ولا نافية تغضب فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره أحسنت فهذا هو الحرف الرابع من الحروف التي تنصب بنفسها بنفسها وهو كي ويقال فيها ما ذكر لك حرف مصدر نصب واستقبال ويشترط فيها أن تسبق باللام الظاهرة أو المقدرة جئتك كي تكرمني مثلا جئتك كي تكرمني فإن قدرت اللام فالنصب هذا يرجع إلى المعرب إذا رأى مثل هذا الكلام مثلا إذا لم توجد اللام في النطق لم توجد اللام في اللفظ ما في لام تكلم أخوك بهذا الكلام جئتك كي أتعلم ما. مثلا جئتك كي أتعلم ما عندنا لام ليس كذلك والشرط العمل ما هو أن تكون مسبوقة باللام فهذا يرجع إليك أنت إذا رأيت نحو هذا الكلام جئتك كي أتعلم فإن لم تجد اللام فإن لم تجدها فيرجع إليك الكلام إن قدرتها كان النصب إيش بها كان النصب بكي وإن لم تقدر هذه اللام قلت ما فيه لام هنا كان النصب بأن مضبرة فإذا لم توجد اللام فيرجع هذا الأمر إلى المعرب إذا وجد نحو هذا الكلام مكتوبا أو نطق به أخوه فقال جئتك كي أتعلمه فإن نوى اللام مقدر اللام فالنصب بكي فيقول كي حرف مصدر نصب استقباله اللام مقدرة وتعلم وتع في المضارع منصوب بكي فإن أهمل هذا التقدير ولم يلتفت إلى التقدير قال كي حرف جر نفس اللام حرف تعليل وجر فتقول في هذه الحالة إذا لم تقدر اللام تجعل كي بمنزلة اللام هذه التي ما هي موجودة فتقول فيها حرف جر كما تقول في اللام إذا نُفض بها وأتعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة هذا واضح فإذا لم تقدر اللام فإذا لم تقدر لام كانت كي بمنزلة اللام حرف جر واضح وكان النص في هذه الحالة بأن مضمرة وإذا نويت اللام وقدرت اللام كانت كي حرف مصدر نصب والسقبال والفعل منصوب بها هذا واضح فشرط كي أي عمل كي أن تسبق باللام لفظا أي ملفوظا بها أو تقديرا أي مقدرة ومسألة التقدير يرجع إليك أنت فإذا نطق الشخص بنحو هذا الكلام أوجدته مكتوبا جئت كي أتعلم فإن نويت اللام وقدرت اللام كان النصب بكي فتقول فيها ما تقدم وإن لم تنوي اللام تقول فيها ما قلت في اللام كي حرف جر والنصب يكون بأن مضمرة بعد كي وجوبا انتهينا من هذا هذا هو الذي يخبر عندما الآن سافرت لطلب العلم كي أستفيد ما عندنا الآن ما عندك سافرت لطلب العلم كي أستفيد أو سافرت دماج كي أستفيد أنت نعم معين سافر في علمات أحسنت سافر في علمات أو التفاعل سافرت تضمير متصل مبني في محل رفع فاعل دماج ليش ما نقول دماجاً سافرت دماجا نقول دماجا فقط من غير تنوين واذا تقدم معك لماذا ما نقول سافرت دماجا ممنوع من الصرف المانع له من الصرف ما هو عندكم هو عند دمعين فقط ها تعاونوا على البر والتنقل طيب منصوب غسلي أنه ممنوع من الصرف المانع له من الصرف العالمية والتأنيف أسماء الأماكن مؤنثة أسماء الأماكن مؤنثة والعصل فيها أنها ممنوعة من الصرف إلا ما سمع فقط إلا ما سمع. مثل حنين ومين وبدري وواشق ودابق وحجري وليس مصروفا من البقاع إلا بقاعا جئنا في السماع مثل حنين ومين وبدري وواسط وواشق وحجري هذه فقط المنصرفة وان الاصل في اسماء الاماكن ممنوعه من الصرف لانه مؤنث فيقول المانع لها من صرف العلميه والتانيث ودابق ودابق او واسط وواسط ودابق وحجري فهذه قاعده في اسماء الاماكن الأصل فيها إلا وحجر وبدر هذه منصرفه مع انها اماكن لكنها مصرفة طيب واصل يا معين عندك واصل كي أستفيد أو كي أتعلم كي حرف نصب ومصدر استقبال أين الله مقدرة لأنك قدرتها فتكون حرف نصب ومصدر استقبال حسنتها وأتعلم فعل مضارع منصوب بكي نفسها وعلى بتصفتها وإذا لم تقدر اللام ماذا تقول في كي حرف جر مثل ما تقول في اللام التي تسبقها كي حرف جر وأتعلم منصوب بأن مضمرة في هذه الحالة إذا لم تقدر اللام يكون أتعلم منصوب بأن مضمرة بعد كي وجوبا أحسنته قال رحمه الله قال ولام كي ولا, ولا مكي ولا ملجحود والجواب بالفا والوا وأو هذا شوع منه رحمه الله في القسم الثاني الذي ينصب بأن مضمرة تقدم معنا القسم الأول وهو الذي ينصب بنفسه أربعة أحرف أنولا وإذا وكي هذه نواصب بنفسها ثم شرع رحمه الله بعد أن فرغ من القسم الأول في القسم الثاني وهو الذي ينصب بأن مضمرة بعده وأن هذه المضمرة إما أن تضمر جوازا وإما أن تضمر وجوبا فجوازا ذكر في هذا الكتاب موضع واحد فقط تضمر بعده جوازا وهو لام كي وما عد هذا لام الجحود إلى تضمر بعدها وجوبا فتضمر جوازا بعد لام كي في هذا الكتاب ذكر موضعا واحدا فقط ستأتي معكم مواضع أخرى فقال رحمه الله ولا مكي لام كي ليست ناصبة بنفسها وإنما الكوفيون يقولون هي الناصبة إذا رأيت لام كي عندهم يقولون لام حرف نصب والفعل الذي بعدها منصوب بها والصحيح أنها ليست ناصبة وإنما النصب إذا وجدت لام كي هذه بأيش بأن مضمرة جوازا بأن مضمرة جوازا طيب نشرع في شرح هذه الحروف التي ذكرها. قال ولام كي لام كي من النواصب التي تنصب بأن مضمرة جوازا وسميت بلام كي لأنها تساوي لام التعليل في إفادة التعليل سميت بذلك لمساواتها لكي في إفادة التعليل وبعضهم يقول لأنها تخلفها كيف التعليل سهل الأمر هذا هو السبب في تسميتها لام كي وإن لها تسمية أشهر من هذا يقال لها لام التعليل لام التعليل لكن المصنفنا أضافها إلى كي فقال ولام كي لماذا سميت بذلك أي سميت بلام كي وأضيفت لكي قالوا لمساواتها في إفادة التعليل وإن مساواتها كي في إفادة التعليل فهذا يكتب تقول سميت بذلك لمساواتها كي في إفادة التعليل وتسمى أيضا بلام التعليل وتسمى أيضا بلام التعليل أي وقال لها لام كي ولام التعليل فهذا الناصب الأول من الناصب التي تنصب بأن مضمراه لام كي تقول مثلا مثال جئتك لأزورك جئتك لأزورك جئتك لأتعلم منك جئتك لأتعلم منك فمن يعلم هذا جئتك لأتعلم منك أو لأدرس عندك جئتك جاء في علماض مبني على السكون نتصاني بضمير رفع متحرك والتا ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والكاف في محل نصب مفعول به ضمير متصل فهذا الكلام اجتمل على الفعل والفاعل والمفعول شئتك طيب لأدرس عندك اللام لام كي وإن شئت وقلت لام التعليل هذا وهذا أتعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرا جوازا بعد لام التعليل أحسنت هكذا تقول أتعلم جئتك لأتعلم منك لأدرس عندك لأستفيد منك لام حرف تعليل وتعلم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل أو بعد لام كي على ما ذكر رحمه الله وعلامة نصيبي ما الظاهر على الآخرة والفاعل ضمير استقديره أنا لأتعلم أنا هذا واضح وهل إلا ما سمعت تسمى بلا من التعليم لماذا سميت بلا من التعليم لأن ما بعدها إلا لما قبلها سبب لما قبلها ما بعدها سبب لما قبلها جئتك لأتعلم عندك لأدرس عندك ما هو سبب المجيد أنني jag ratan 86 عندك فما بعدها إلا لما قبلها أي سبب لما قبلها فقيل لها لام التعليم لأن ما بعدها سبب لما قبلها أو علّ لما قبله العلّ بمعنى السبب فإذا قلت جئتك لأدرس عندك جئتك لأدرس عندك هذه اللام لام التعليل لماذا قيل لام التعليل لأن الذي بعدها سبب فيما قبلها فما هو سبب المجيء أنني أريد أتعلم تقول سافرت دماجني أتعلم سافرت دماجني أتعلم ما هو سبب السفر التعلم لسك ذلك طلب العلم سبب السفر هو طلب العلم سافرت دماج لي العلم مثلا سافرت دماج لي العلم فما هو سبب السفر لأن طلب العلم ليس فهذه اللامة مهي لام التعليل لأن ما بعدها إلا لما قبلها وهكذا في جميع الأمثلة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس عند من؟ عندك وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس بس لتبين نعم اللام حرف تعنين وجر أيضا هي جارة حرف تعنين وجر نعم احسنت وانت كوفي ولا بصري م? نحن مع البصريين انت إذا كانت خالفنا لا بس منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل جوازا منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل جوازا أحسنت وعلامة نصبه أحسنت الفتح الظاهر على آخره نعم والفاعل ضمير استخدر تقديره أنت لتبين أنت للناس وللناس جار مجرور تعلق بالفعل الشاهد اللام هنا تبين فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام كي وإن شئت قلت بعد لام التعنيل فما هو السبب في إنزال هذا الكتاب العظيم وأنزلنا إليك الذكرى والبيان البيان للناس وإقامة الحجة عليهم أيضا كذلك وبيان وصالحهم وما يحتاجون إليه في هذه الحياة وأنزلنا إليك الذكرى لهذه العلة لتبين للناس هذه العلة في إنزال الذكر هذا واضح إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله بس ليغفره اللامنة بالتعليل احسنته طيب احسنته فعل مضارع منصوب بأن مضمرا جوازا بعد اللام كي وإن شئت قلت بعد اللام تعليل ليغفر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخر احسنته طيب تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون. للعالمين نذيرا أنت ليكون للعالمين نذيرا أنت هذا الأخ هذا صاحب إمام البيضاء والقميص صاحب يض أنت أنظر نفسك من داري إيش لبست اليوم <تصفيق> هات طيب أحسنت ليكون اللام لام التعليل أحسنت ويكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام كي وعلامة نصفة حضار على آخر والشاهد اللام هنا لام التعليل فما بعدها علا لما قبلها فإنزال الفرقان سببه النذارة ليكون للعالمين نذيرا فسبب إنزال القرآن وإنزال الفرقان هو هذا الأمر ليكون للعالمين نذيرا أحسنتم نزيد ولا هذا يكفي سأنه يتقل عليكم بعد قال ولام الجحود نكتفي بها إن شاء الله ما في درس لهم صح قال ولام الجحود أيضا من النواصب التي تنصب بأن مضمرة إلا أن نصبها بأن مضمرة وجوبا ولام كي نصبها بأن مضمرة جوازا فلان ما عدا لام كي كله وجوبا يعني ينصب بأن مضمرة وجوبا فهذه أو هذا الحرف الثاني الذي ينصب بأن مضوره كما تقدم وهو لام الجحود وضابط هذه اللام أي أنك تميزها عن اللام المتقدمة كيف نميز بين لام التعليل ولام الجحود فضابط هذه أي لام الجحود هي التي تسبق بما كان أو لم يكن ضابط هذه اللام لام الجحود هي التي تسبق بما كان أو لم يكن. قال بعضهم وكل لا من فيها وكل من قبلها ما كان وكل لا من قبلها ما كان أو لم يكن فنلجحود يبانه. تبوه هذا البيت. حضوا. وكل لا من قبلها ما كان وكل من قبلها ما كان أو لم يكن فنلجحود يبانه. أي ظهر. أو لم يكن فللجحود يبانا، فهذا هو ضابط لام الجحود. تقول مثلا ما كان زيد ليفعل هذا؟ ما كان زيد ليفعل هذا؟ ما هي اللام هذه؟ هذه لام الجحود. ليس كذلك. لم يكن زيد ليضرب عمرا لم يكن زيد ليضرب عمرا ما هي هذه اللام؟ كيف ميزوها عن الأولى؟ لأنها تسبق بما كانه. أي بكان المنفي بما أو بيكن المنفي بلم هذا هو الضابط أنها تسبق بما كان أي بكان المنفي بما أو لم يكن أي بيكن المنفي بلم هذا هو الضابط وقد جمعه من سمعت أو نظمه من ذكر وكل لا من قبلها ما كان أو لم يكن فننجحون بانا أي ظهر الجحود فيها طيب وسميت لام الجحود لأنها ما بعدها نفي والجحود في اللغة هو النفي سميت بذلك لأنها تسبق بالنفي تقولوا سميت بلام الجحود لأنها تقع بعد النفي والجحود في اللغة بمعنى النفي تقول فلان جحد كذا فلان جحد كذا أين فاهو هذا جحود أي هذا منك نفي وأنت تعلم هذا هذا جحود منك أي تنفي هذا الأمر وأنت تعلمه فسميت بذلك لأنها تقع بعد هذا النفي أو تقع بعد الجحود وهو النفي فوضحوا هذا صميت بلا من الجحود لأنها تقع بعد النفي والجحود لغة النفي طيب انتهينا من هذا فنأخذ أمثل لها فعند من هذا العراب ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم نريد شخصا ما درس شيئا في النحو ومن يا أخوان ما كان الله ليعدبهم بس ليعدبهم فضابط لام الجحود أن تسبق بما كان أو لم يكن والنصب يكون بأن مضور بعدها وجوبا فعند من لأن من البادئين بادئ ما شاء الله كلهم درستم هذا خير كثير ما في حد ما لم يدرس أبدا أنت ما كان الله ليعذبهم تفضل. اللام لام الجحود عندك أنت أنت طيب ليعذبهم اللام لام الجحود ويعذبهم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة ما كان الله ليعدبهم في علم مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا طيب يعذبهم كما قلتهم علامة نصبية فتح الظاهرة على آخر والشاهد في الآية الشاهد في الآية ليش ضرب من المثال هذه الآية الشاهد فيها هو النصب بأن مضمرة بعد لام الجحود هذا يحفظ وعندما نيضا كذلك نسأله ما كان الله ليذر المؤمنين بس ليذر ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه اللام كيف عرفت أنها لام جهود هذه لأنها سبغت بما كان فهذا ضابط معك لأنها سبغت بما كان وكل لام سبغت ما كان فهي لام الجحود التي تدخل على المضارع يذا رفع المضارع منصوب على نمط منصوب بأن مضمر بعد لام الجحود وجوبا لام النصب تحظى على, على اخره سند وانت يا أخي ما كان الله ليعجزه من شيء اللام لام من الجحود كيف عرفت انها لام الجحود وليست لام التعليل لماذا لم تقل فيها لام التعليل أو لام كي لانها سوغت بما كانه أحسنتمه يعجزه في عناصر من صبي مضورة جوفا بعدنا الجحود. طيب عندما أيضا لم يكن الله يغفر لهم أنت أنت لم يكن الله لا ننتقلنا إلى لا إلى يكن لم يكن الله يغفر لهم ولا يهديهم سمينة. اللام لام الجحون كيف عرفت <تصفيق> لأن مسموعا بيكن لم يكن سنته ولا ليهديهم أيضا وعاطفة ولا نافية ليهديهم اللام هنا لام الجهود لأنه أيضا المسبوغة بالضابط المتقدم ليهديه في المضارع من صمي أن مضره وجوبا بعد لام الجهود على متنصر فتحه فهذا إن شاء الله يحفظ في اللام وهو سهل إن شاء الله تقول ما كان زيد ليفعل كذا ولم يكن زيد ليفعل كذا هذا هو الضابط فتميزه عن لا مكين سبحانك الله وحمدك لا إله الأنس أغفركم وتؤمنين